ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكوم ال مَن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بابا الى يقوم الايمان وزينا في قلوبكم وكره الى يقوم الكفر والفسوق والعصيان اولئكه مرشدون ி வியலி மு يفاتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فان برت احداهما على الاخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى ஸ்லி ஹுப இசிபு இல்ல யூஷிபுல் முக்கோசிபு اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ீமனு கவு கௌமி சூம் மீன் உம் வலனீச وَلَا உம் மீன் سَاءَ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ تَالِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ